بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ أيها الإخوة بدرس جديد من دروس تفسير صورة النساء فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما يخبر الله عز وجل عن عقاب الذين كفروا بايات الله عز وجل وجحدوا بها وانكروها وسبق لنا ان ايات الله تنقسم الى قسمين ايات كونيه وايات شرعيه والايه تشمل هذا وهذا فمن كفر بايات الله الكونيه او الشرعية وسبق معناهما فلا نعيد قال سوف نصليهم نارا أي ندخلهم نار جهنم ونجعلهم يصلونها حتى تحرقهم وإذلك قال بعض العلماء قوله تعالى نصليهم أي ندخلهم النار لكن في قوله نصليهم فيه زيادة على ذلك فإنه بمنزلة شويته بالنار كما يقال شويته بالنار يقال شاة مصلية أي مشوية إذن سوف نصليهم نارا تتضمن الدخول هذا معروف وتتضمن العذاب بالصلي وهو شدة العذاب وشدة العقاب سوف نصليهم نارا ذكر الله عز وجل نوع من أنواع عذاب النار وهم الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب أي كلما أحرقت أو أحرقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليدوم ألم العذاب اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بتبديل الجلود هنا على أقوال ذكرها بعض العلماء فمن أشهر الأقوال القول الأول المراد بتبديل الجلود في الآخرة أنها تبدل جلودا أخرى كما هو ظاهر الآية بدلناهم جلودا غيرها روى هذا عن معاذ وابن مسعود وكعب الأحبار وبه قال الحسن وقتاده وهو قول جمهور المفسرين هناك قوى الأخرى قيل المراد بذلك أي أعدنا الجلد الأول بعينه جديدا على صورة أخرى فتكون الغيرية عائدة على الصفه لا إلى الذات وبهذا قال السمرقندي قدي والواحد وجماعة من أهل العلم وقيل وهو قول ضعيف المراد بتبديل الجلود استعاره عن دوام العذاب وعدم انقطاعه والراجح القول الأول وهو ظاهر الآية لماذا هو الراجح أولا لقوله تعالى جلودا غيرها والغيرية تقتضي أن يكون الجلد المبدل غير غير الأول ولأن التبديل يقتضي المغايرة ولا صارف لللفظ عن حقيقته فيبقى معناه إذن بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما عزيزا أي لا يغالب ويمتنع أن يمسه أحدا وسبق لنا أنه اسم من أسماء الله متضمن لصفة العزة الكاملة سبحانه وتعالى حكيما في شرعه وأقواله وفي جميع تصرفاته سبحانه وتعالى أحس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الحمد لله فما الله صلح بارك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أو يترك سدا إلى آخر الآيات وقد تكلمنا عن الحكمة. نعم. إذن في هذه الآية نوع من أنواع عذاب الكفار في النار. نسأل الله السلامة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها.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 أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ليقضي علينا ربك امنيتهم أن يموتوا من شدة العذاب فأصبحوا يتمنون الموت الموت الذي كانوا يهربون منه أين؟ في الدنيا ولذلك يقول بعض السلف اعملوا للموت قبل أن تكونوا في دار تتمنون الموت فلا تجدونه فلا يموت فيها ولا يحيى. وقال الله تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى: كلا إنها لظع.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 وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فقال تعالى وسقوا ماءا حميما فقطع أمعاءهم وقال الله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمه ليشو الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وعذاب أهل النار يعني كثير وكثير في القرآن الكريم وأنواع ما يصيب الكفار في نار جهنم لكن هذه بعض الآيات تبين شدة عذاب الله عز وجل الكفار في النار وأما السنة وفي إخبار النبي عليه الصلاة والسلام فكثير فمن ذلك قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب رواه مسلم إذن كم يصبع صبغة واحدة فقط في هذه الصبغة يذهب كل ما كان فيه من السعادة والنعيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى عنقه رواه مسلم بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغني المرجل ما يرى ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لاهونهم عذابا دور حديث في الصحيحة وقال صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على اهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت رواه ابن ماجنة صلى الله عليه وسلم فلذلك يستحب للإنسان وينبغي له أن يستعيد من عذابي جهنم من عذابي جهنم وإذا لك جاء في الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعوذ من أربع اللهم أن يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة استعيذوا بالله من عذاب جهنم وفي صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا أصغف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما فيستحب للمسلمين أن يستعيذ من عذب جهنم قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعى لله الجنة ثلاثة مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن من النار كذلك قالت النار اللهم اعذه من النار رواه الترمذي نعم من فوائد الآية الوعيد لمن كفر بالله أن النار مأوى للكافرين تمام قدرة الله شدة عذاب أهل النار إثبات اسمين من أسماء الله وهم العزيز والحكيم ثم قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا هذه الآية غالبا مرت علينا فلبأسنا ناخذها مراجعة والذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا قلنا إذا أفرد والذين آمنوا وإذا جاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات من قلنا إذا جاءت والذين آمنوا فرديات تشمل الإيمان والعمل الصالح، وإذا وإذا عطف العمل الصالح على الإيمان فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر وهو الاعتقاد القلبي، وهو إيمان القلب واعتقاده والعمل الصالح اللي هي الجوارح، الجوارح والذين آمنوا بقلوبهم. وعمل الصالحات أي عامل الأعمال الصالحات وتذكر حمد لماذا سميت الأعمال الطيبة صالحات تصلح أحوال العبد كما قال السعدي في تفسيره يقول السعدي رحمه الله ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والاخرويه ويزول بها عنه فساد الأحوال فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته انتهى واستعد له كلمات جميلة ولذلك فعلا الإنسان الصالح هل يصاب بهم هل يصاب بقلق هل يصاب بقلق لماذا لأنه يعلم من كل شيء بالله عز وجل مثلا نظر المثال حتى لا نطيل نظر المثال هل الإنسان الصالح يخاف الفقر لا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الإنسان غير الصالح أو ضعيف الإيمان يبدأ ينظر للمجتمع المجتمع كله أصبح إيمانه بالله ضعيف فأصبح يفكر بالفقر ومن المعلوم أن الإنسان إذا أراد أو إذا كان يفكر في المستقبل ويخشى من الفقر ماذا تكون أيامه؟ قلق وخوف الإنسان الصالح ليواثق بالله عز وجل وأنه ما من دابة إلا على الله رزقها ماذا يكون؟ مطمئن هذا مثال صغير حتى لا نستطرد هذا مثال صغير فالذي يعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل مقيم على الطاعات مقتنع مؤمن أن أي شيء المكتوب له سيأتيه والذي ليس بمكتوب له لن يأتيه فهو مرتاح مطمئن مرتاح البال وإذلك جاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول ذاق طعم الإيمان إذن نستفيد من الحديث أن الإيمان حلاوة وأن الإيمان طعم عظيم لكن بشرط هذه الشروط رضي راض يعلم الله عز وجل رضا قلبه لو أي شيء يصيبه من مرض أو غيره تجده راضي بذلك رضا كامل لماذا والرضا ينتج عن ماذا أن تعلم أن الله عز وجل حكيم في كل شيء وأن الكون ملكه وأنه لا يفعل شيء إلا لحكمة هذه الحكمة من مصلحتك وإن أصبت بمرض ففيها من التكفير السيئات ورفع الدرجات لغير ذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات قبل ذلك ماذا نستفيد من قوله إن والذين كفروا إن الذين كفروا والذين آمنوا ماذا نستفيد كفروا آمنوا أن القرآن مثاني إذا ذكر السعداء ذكر الأشقية إذا ذكر أوصاف الجنة ذكر أوصاف النار ليعيش الإنسان بين الترغيب والترهيب يعيش بين الطمع وبين الخوف الرجاء والخوف والقرآن مثاني والذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما يقرن الله العمل بالصالح صح أيضا كثيرة دائما والذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن يعرف لماذا لأن ليس كل عمل صالح هذا الجواب هل كل عمل صالح كم من إنسان يدعو إلى الله وهو يدعو إلى الله ولا إلى نفسه إلى نفسه كم من إنسان يصلي وهو يصلي لله ولا إلى نفسه أو من أجل مال كثير والنفاق موجود من زمن قريب فدائما العمل يقرم بالصالح لأنه ليس كل عمل صالح كم من إنسان يطلب العلم من أجل الدنيا وكم من إنسان يطلب العلم من أجل الشهرة فالعمل الصالح في القران غالبا يقرا العمل يقرا بماذا بالصالح قال الله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وقال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى اذا سيأتي بالفواد إن شاء الله أن الإنسان يجتد أن يكون عمله صالحا العمل الصالح يكون بشرطي تذكرهما والإخلاص هذا الشرط العمل الإخلاص والمتابعة الإخلاص لحديث إنما العمال بالنيات والمتابعة لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم فمن أخرص لله لكن هذا العمل ليس على شريعة محمد غير مقبول. ومن طبق العمل كما ينبغي على على ضمني أو على وفق شريعة محمد لكن فيه رياء فالعمل ليس ليس صالح هل هو صالح لا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات أي يكون جزاؤهم دخول الجنان ففيها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنا وقد جاء في ذلك آيات كثيرة قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاء وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال الله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام سندخلهم جنات جمعوا جنة فزيد تعرف الجنة تعريف الجنة لا بتعريفها شرعا الدار التي أعدها الله لأولياء الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا تعريف الجنة ولغة هي البستان الجنة هي البستان نعم، وسميت جنة لأن أشجارها ملتفة تجن الداخل فيها ما معنى تجن الداخل فيها؟ أي تخفيه، تخفيه. طيب، فالجنة إذن هي الدار التي عده الله عز وجل أولياءه، وفي قوله جنات بالجمع وأحيانا تأتي بالأفراد جنة. فكيف نجمع ذلك؟ نقول إن كانت بالأفراد فالمراد بها مطلق الجنس وإن قيل بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات تجري من تحتها الأنهار أنا أسأل لأنها مرت معنى كثير فما معنى تجري من تحت الأنهار؟ من تحت قصورها من تحت أشجارها قال ابن الجوزي أي من تحت شجرها لا من تحت أرضها قال ابن عاشور وأكمل محاسن الجنات جريان الماء في خلالها وذاك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر لأن في الماء طبيعة الحياة ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيءا لذيذا تجري من تحتها الأنهار سبق لنا أن هذه الأنهار جاءت تسميتها في آية أخرى في سورة أخرى وهي سورة محمد أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى خالدين فيها أبدا أي مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول فلا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها فالخلود البقاء الدائم الذي لا انقطاع فيه واذا تعرفون مر معنا ميرانا وتكرارا. وإذا مر معنا الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الجنة خلود فلموت ويقول لأهل النار خلود فلموت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرح ويزداد أهل النار ترحا إلى ترح وهم فيها خالدون من يذكر لنا لماذا دائما يقلن في نعيم الجنة الخلود؟ دائما تلاحظون في وصف الجنة يذكر ماذا الخلود. الخلود يذكر الخلود لماذا لأن أو كما قال بعض العلماء لأن أعظم النعيم لأن كل نعيم بعده موت ليس بنعيم أو نعيم ناقص لأن أكبر ما ينكد للذات وينقص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غما نعم فالفكرة بالزوال تكدر اللذات من يعطينا حديث يدل على ذلك أكثر ذكر هذا من اللذات فالفكرة بالموت تكدر اللذات فلذلك أوصل النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من ذكر هذه من اللذات لماذا حتى لا تتعلق قلوبنا بالدنيا حتى لا نعشق الدنيا والناس يتكلمون في الدنيا والانفتاع للدنيا فالموت من أحسن العلاج لطهارة القلب ورقة القلب مهما كان الإنسان يتذكر الموت لو تكلموا عنده بالدنيا والانفتاح بالدنيا والانشغال بالدنيا وأقبلت الدنيا حينما يتذكر الموت وحينما يتذكر أنه سيموت وأنه كم من إنسان أصبح ولم يمسي كم غني من الأغنياء يملك المليارات ويملك ويأمر وينهى أصبح وأمسى في أصبح في قصره في الصباح وبالمساء بقبره نعم. يقول ابن عاشور وهم فيها خالدون احتراز من توهم الانقطاع بما تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا هذا من كلام بالعشور بالعشور له كلمات جميلة وهم فيها خالدون الدنيا من المعلوم أن نعيمها منقطع في الجنة لا بما تعود من انقطاع اللذات في الدنيا لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه نعم. وقد تكلمنا عن آيات والحديث في خلود أهل الجنة وجاءت آيات كثيرة خالدين فيها أبدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا ابدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا ابدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا ابدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا لهم فيها أزواج مطهرة الأزواج جمع زوج وهو شامل للأزواج من الحور العين ومن النساء الدنيا مطهره يشمل طهاره الظاهر وطهاره الباطن ولذلك لم يذكر المتعلق ليعم هل قال ازواج مطهره من كذا هل قال لا ماذا قال مطهره فحذف المتعلق لماذا ليعم ليعم مطهرة من كل شيء باطنا وظاهرة مطهرة من الآذى ومن القذر ومن البول والغائط والحيض وغيرها ومطهرة أيضا من الأقدار الباطنة كالغل والحسد والكراهية والبغضة وغير ذلك قاصرات الطرف حور عين مقصورات في الخيام قاصرات الطرف إلى غير ذلك ففي هذه الآية إثبات الزوجات في الجنة وأنهن مطهرات من كل دنس فمن صفات صفات نساء الجنة نمر عليها سريعا أولا مطهرات كما في هذه الآية كواعب أترابة قال تعالى إن للمتقين مفازة حدائق وعنابة وكواعب أترابة الكواعب المرأة الجميلة الذي برزت سفديوها والأتراب المتقاربات في السن ايضا أبكارا قال تعالى ان انشانهن ان شاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا ابكارا اي لم ينكحوهن قبلهم احد والعرب المتحببات لأزواجهن أيضا جميلات غاية الجمال قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وقال صلى الله عليه وسلم ولو أن امراه من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لاضاءت ما بينهما ولا ملأت ريحة ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها حور جمع حوراء وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد عين جمع عيناء وهي واسعة العين المكنون المخفي إلى النصف الخمار خامسا قاصرات الطرف قال تعالى حور مقصورات في الخيام وقال تعالى قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولجان ما معنى قاصرات الطرف أي قاصرات الطرف على من على زوجها فلم تطمح لغيره وذكرنا نحن في دروس كثيرة أن من كمال المرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال كما أن من كمال الرجل أنه لا يرى النساء لأمور كثيرة ذكرناها فأكمل النساء وأعظم النساء التي لا ترى الرجال ولا يراها الرجال هذه أكمل شيء ولذلك ما الدليل صفات نساء الجنة حور مقصرات في الخيام قاصرات الطرف قاصرة طرفها على زوجها والله المستعان في هذا الزمان يعني وضعف الدين وضعفت الأخلاق وضعف كل شيء وندخل فأصبحت المرأة ترى الرجال أكثر مما ترى من زوجها في القنوات والتلفزيون والجرائد والرجل أصبح يرى النساء في القنوات وفي الجرائد والجزة الإعلام أكثر مما يرى زوجته فعاقبنا الله عز وجل بذهاب المحبة وبذهاب الطاعة فالمعصية كلها ضرر وندخلهم ظلا ظليلا أي ظلا دائما لا تنسخه الشمس ولا حر فيه ولا برد قال ابن كثير أي ظلا عميقا كثيرا عزيرا طيبا انيقا ظل هذا الظل وصف بايات أخرى صفات أخرى أكلها دائما كم وظلها الدوام دائم أكلها دائما وظلها ممدود وظل ممدود متعدد إن المتقين في ظلال وعيون الرازي له كلمة جميلة نسمع يقول الرازي وإنما قال ظلا ظليلا لأن بلاد العرب في غاية الحرارة فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة ولهذا المعنى جعل كناية عن الراحة ووصفه بالظليل مبالغة في الراحة ابن الجوزي يقول رحمه الله فإن قيل أفي الجنة برد أو حر يحتاجون معه إلى الظل الجواب لا وإنما خاطبهم بما يعقلون مثله كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية يعني أهل الجنة وهل في الجنة ليل ونهار لا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية وجواب آخر وهو أنه إشارة إلى كمال وصفها وتمكين بنائها فلو كان البرد أو الحر يتسلط عليها لكان في أبنيتها وشجرها ظل ضل ضليل من فوائد الآية أن دخول الجنة بالإيمان فلا يتم دخول الجنة إلا بالإيمان جاء في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا ففيها الاجتهاد بالخلاص والاجتهاد بطلب العلم حتى يكون العمل موافقا بشرى الله ومن فوائد الايه تعظيم الله سندخلهم في الايه التي قبلها في الايه والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم والتعظيم والجمع هذا للتعظيم ومن فوائد الايه بيان شيء من نعيم الجنه ومن فوائد الايه ان الجنه انواع وليست نوعا واحدا ومن فوائد الايه الثناء على الازواج في الجنه صلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد